موسیقی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم ثم أما بعد حياكم الله تعالى أحبة الأكارم في برنامجكم فبهداهم مقتده لا أسألكم عليه أجر كل داعية إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يقتدي بهدي الأنبياء والرسل صلى الله عليهم لأن هؤلاء الأنبياء لم يكونوا يدعون إلى أنفسهم ولا لكي يأخذوا من الناس أموالا يقتاتون من دعوتهم من أموال الناس التعفف عن أموال الناس قدر الإمكان هو من ديدن ودين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وتعالوا بنا أحبة الأكارم لكي نطوف على مجموعة آيات من آيات الذكر الحكيم في كتاب الله عز وجل لكي نرى كيف كان هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يخاطبون قومهم في عدم سؤال الأموال وعدم سؤال الأجر مطلقا هذا نوح عليه الصلاة والسلام ويقول فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وهود عليه الصلاة والسلام يقول ويا قومي ما أسألكم عليه ما لا إن أجري إلا على الله وشعيب ولوط وصالح كلهم يقولون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وكذلك الآية القرآنية الأخرى قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القرب ومعنى المودة في القرباء ليس أنه يريد من أقاربه أن يعطوه مالا إنما كان يتطلب منهم أن يكون الأجر الذي بينه وبينهم هو عبارة عن تلك الصلة والمودة حتى يدخل أقاربه في دين الله سبحانه وتعالى فهنا نجد أن جميع الأنبياء والرسل قد تعففوا عما في أيدي الناس وهذا أيها الأحبة الأكالم رفع أقدارهم في أعين الناس حينما يرى الناس أن الدعاة إلى الله عز وجل وأن معلم الناس الخير لا يطلبون منهم أموالاً إنما يرتقون بهم ارتقاءاً كبيرا. لذلك كان حجة الإسلام الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى في يوم من الأيام وعظ وعظا مؤثرا لهشام بن عبد الملك وحينما وعظه أتاه هشام بن عبد الملك بصرة فيها دنانير من الأموال فأبى أن يأخذها وقال أقول كما قالت الأنبياء والرسل قل لا أسألكم عليه أجرة ولم يشرب من عنده شام بن عبد الملك ولو شربت ما لأنه كان يلحب يريد أن تكون دعوته لله عز وجل فقط لا يريد فيها رئاسة ولا يريد فيها أجرة ولا يريد فيها شيئا من المال ولا يريد فيها حظا دنيويا لذلك الأجر أيها الأحبة الأكارم ليس هو الأجر المادي فقط أو الأجر المالي ربما بعض الناس يريد الأجر كشهرة ربما بعض الناس يريد الأجر كرياسة ربما بعض الناس يريد الأجر كحظ دنيوي ربما بعض الناس يريد أجرا من باب أنني أفعل لك فعلا وأنت تخدمني مقابل ذلك الفعل ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما بدأ خباز يخبز العجينة ويحضر عنده دروسه لم يذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى عنده لكي لا يراعيه في السعر لذلك نجد أيها حب الأكارم كلما تعفف العالم والداعية عن أموال الناس كلما كان ذلك العالم مرفوع القامة سابق الهامة لأنه أيها الأحبة الأكارم يعمل فعلا لله سبحانه وتعالى أما حينما يرى الناس الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يقول لا أعظ موعظة إلا بأجر ولا أريد كلمة خير إلا برزق وليست الرزق أيها الأحبة لمجرد شيء يقوم به من باب حواف هذا الأمر كتنقل وإنما أن يكون هذا الأمر هو أجر على هذا الشيء الذي يدعو إليه إن هذه الدعوة أيها الأحبة دعوة غالية وإن الدعوة الغالية ثمنها الجنة وإن الجنة أيها الأحبة لا تشترى بدراهم ولا بدنير إن هذه الدعوة أيها الأحبة الأكارم التجارة فيها مع الله عز وجل ونعمة التجارة الرابحة التي يعطيك الله سبحانه وتعالى فيها من الأجر لذلك الأجر مطلوب من الله عز وجل يصب الله عز وجل الأجر على الدعاة من غير حساب من غير أيها الأحبة الأكارم عد لأن هذا الأجر أيها الأحبة كان من الله سبحانه وتعالى حينما يعلم الله عز وجل كيف أن هذا الدعي إلى الله سبحانه وتعالى يقوم بالدعوة إليه ويحاول قدر الإمكان أن يوصل الخير للغير من غير أي شيء من الأموال والجاه والسلطان والرياسة يكون ذلك أيها الأحبة عند الله عز وجل مقبولا لذلك كفار قريش حينما أرادوا أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد إن أردت جاها سودناك وإن أردت رياسة ملكناك وإن أردت أجمل فتاة من قريش أعطيناكها وإن أردت مالا أعطيناك إياه ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعفف عن كل هذه الأشياء أيها وأشعرهم أنه غني بالله عز وجل أنا بالله غني لا بعزة أو مناتي معي سورة أتلوها في الذاريات وهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة الأكارم لا يتكلف كذلك الأجر لا يتطلب الأجر لا يقول للناس إنما أفعل هذا الفعل بغية أجر أريده منكم ولذلك حينما ترى الداعي إلى الله عز وجل يطلب الأجر على دعوته فعلم أن لديه حظا دنيوي وكلما ترى الداعي إلى الله عز وجل يأتي ويروح ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى وربما يضع من جيبه وربما يكون هذا من شيء من ماله فاعلم أن هذا الداعية بإذن الله سبحانه وتعالى من أهل الصدق ولا يعني ذلك أيها الأحبة أنه إذا أخذ بعض الدعاة شيئا من المال ليس من أهل الصدق ولكن كلما كانت الدعوة أيها الأحبة الأكارم بعيدة عن أخذ شيء من أموار الناس كلما كانت هذه الدعوة أصفى وأنقى وأزكى وبهدي الأنبياء أحرى لأن هذه الدعوة أيها الأحبة دعوة خالصة صافية وكلما دخل في هذه الدعوة شيء من شوائب الدنيا وشيء من شوائب المال بدأت النفس أيها الأحبة تنظر إلى الدون وكلما أيها الأحبة ارتفعت هذه الدعوة ونظرت إلى العلياء وإلى السماء وإلى من هو فوق السماء والأرض كلما كان ارتباطه بالله سبحانه وتعالى عظيما عزيزة أيها الأحبة الأكارم حينما نجد أن الله سبحانه وتعالى تكلم عن منهج الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله وفي الإصلاح وطرائق التغيير ذكر سبحانه وتعالى بعد قول الله عز وجل فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه مالا لا أسألكم عليه أجرا إذا من أبرز الجوانب التي يقتدي فيها الداعية بالأنبياء والرسل عدم سؤال الأجر والمال أيا كان لذلك وجدنا أن الفضيل بن عياض لذلك وجدنا أن الإمام أحمد وجدنا أن الإمام الشافعي وجدنا أن الإمامة أبو حنيف رحمه الله أن الإمامة مالك كلهم أيها الأحبة الأكارم ما كانوا يأخذون الأموال من الحكام ولا من الصلاطين العالم الحق لا يأخذ المال من الحاكم ولا من الصلاطين لأنه يعلم أيها الأحبة الأكارم أن اليد إذا قبلت شيئا من المال فإن النفس تضعف عن مواجهة الحق أن اليد إذا قبلت شيئا من الجاه فإن النفس أيها الأحبة تضعف عن مقاومة جاه ذلك الرجل الذي يفعل المنكرات كأنه يقول حينما يعطيك شيئا من المال إنما أعطيكه لكي تسكت إنما أعطيكه لكي تسكت فإذا سكتت فإنك تسكت عني وإذا سكتت عني فأنت لن تستطيع أن تقول الكلمة الحرة الحق لذلك يكون الداعية مقيدة يكون الداعية لا يستطيع أن يتكلم الكلمة الحرة التي تخرج من أعماق قلبه لأن الكلمة الحرة التي تخرج من الأعماق لا يحدها حدود ولا يمنعها قيود مطلقة إلا حدود الله سبحانه وتعالى وقيوده أيها الأحبة الأكارم هل نجد أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى دعوة تقوم على جانب المال والأجر هذا كذلك من الأسئلة المهمة التي ينبغي علينا أن نتطرق إليها لعلي أجيبكم عن هذا السؤال بعد هذا الفاصل ثوان معدودة لا تذهبوا عنا بعيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إليكم من جديد في برنامجكم فبهداهم مقتدى سألت سؤالا قبل هذا الفاصل فقلت هل يعني أن الدعوة إلى الله عز وجل لا يمكن أن تكون مغذاتا بالمال ومغذاة بأناس يقومون بها هذا أيها الأحبة الأكالم غير ذاك الداعي إلى الله يتنزه عن أموال الناس لكن الدعوة إلى الله عز وجل من مشاريع دعوية من مراكز علمية من نوادي ثقافية من بؤر تكون بإذن الله سبحانه وتعالى نقط انطلاقة للدعوة إلى الله عز وجل يجب على التجار والمحسنين وأهل اليسار وأهل الجودي والإنعام بما أعطاهم الله عز وجل من مال أن يقوموا بهذه الدعوة وتكون هذه الدعوة هي الأصل التي يقام بها لدشر دين الله سبحانه وتعالى، فليس الأصل في ذلك أحبة في الله، فليس الأصل في ذلك أحبة في الله دعم ذلك الداعية بقدر ما تدعم بها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التي ينبغي أن تسير في الآفاق. إن نفسا تعيش لله عز وجل لا تقتات على أموال البشر ولا على دنانيرهم ولا على دراهمهم وإنما تريد ما عند الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله. إنما حينما نرى واقع كثير من الناس الذين يطلبون الأجر على ما يقومون به من أعمال دعوية إنما هذا يصب في خانة إبعاد بعض الناس عن الاقتناع بدعوة لله عز وجل لأن بعضهم يظن أن الدعوة أصبحت بيزنس وأن الدعوة أصبحت شغل وأن الدعوة أصبحت مصدر لجمع الأموال وهذا أحبتي في الله قد يؤثر تأثيرا كبيرا جدا على ذلك لذلك أحبتي في الله انظروا إلى سراق ابن مالك حينما ساخت قوائم فرسه حينما كان يريد أن يطارد النبي صلى الله عليه وسلم وما استطاع مطلقا أن يصيد هذا الصيد الثمين الذي أراده كفار قريش من سراق بن مالك وحينما واجهه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا سراق إنك لن تستطيع على ذلك وسراق بن مالك أدرك هذا قال له يا محمد إنك وبما أنك تريد أن تذهب إلى المدينة فإنه هنالك موضعا فيه شيء من إبلي وشيء من غنمي فخذ منه حاجتك فقال عليه الصلاة والسلام لا حاجة لي في إبلك وغنمك أحبتي في الله ومع هذا يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد قبض على ناصية كل رجل لأنه حينما تعثف عن أموالهم واستغنى عنها أحبه الناس كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما أيذ الناس يحبك الناس يحب, الناس يحب الناس ذلك الداعية الحر يحب الناس ذلك الداعية الذي أيها الأحبة يعمل من قوت يده لذلك نجد أن عددا من الأنبياء والرسل كانوا يقومون بأعمالهم ووظائفهم الحياتية اليومية فذلك نجار وذلك جزار وذلك أيها الأحبة يرعى على قراريته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى على قراريته في من غنم وابل في مكة وما من نبي إلا وراع الغنم فرعوا الغنم قبل أن يرعوا الأمم وتعلموا مع رعاية الغنم السياسة وتعلموا مع رعاية الغنم القيام على الناس وتحمل المسؤولية ومع ذلك ومن أهم شيء في ذلك أنهم قد استغنوا بهذا العمل عن طلب الأجر من الناس مطلقا لذلك كانت لهم أعمالهم وكانت لهم وظائفهم وكانت لهم حرفهم وكانت لهم صناعاتهم وكانوا يدخلون الأسواق وكانوا يتاجرون وكانوا يغدون ويروحون وكانوا يبيعون وكانوا يشترون وهذا أيها الأحب الأكارم لا يفصلهم عن واقعهم المجتمعي ولا يفصلهم عن حياة الناس وواقع الناس ودنيا البشر حينما يرى الناس كذلك الداعي إلى الله عز وجل يقوم ويعمل ويكدح ويشتغل يعلم أنه في الحقيقة ليس أن المال كأنه يصب عليه وإنما يأخذ هذا المال من عرق جبينه ومن كد يده ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم على داود عليه الصلاة والسلام لأنه كان يأكل من عمل به فما هذا ينفي أيها الأحبة الأكارم من طلب أجرك أنت من عمل معيشي أو عمل دنيوي أو عمل يتوضه فيه الرجل رسميا في مؤسسة حكومية أو مؤسسة خاصة لكن أن يكون هذا أيها الأحبة الأكارم عملك الخاص أما العمل للدعوة أما العمل لمحاضرة أما العمل لدين الله سبحانه وتعالى فالعمل لدين الله لمسؤولية الجميع ونحن والله كم نستطيع دين الله سبحانه وتعالى حينما نعرضه لأجل ذراهم ودنانير ربما يجعل كثير من الناس هذا الأمر أيها الأحبة الأكارم مجالا لطلب الرزق ومجالا لطلب العيش وهذا ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يريد من عباده الدعاء إلى الله عز وجل أن يسير على طريقة الأنبياء كما ذكرت لكم أحبتي في الله نحن لا نذكر سيرة الأنبياء لمجرد صفات أو سيرة فقط وإنما نذكرها لكي نهتدي بهديهم ونقتدي بسيرتهم ونعيش على ما عاشوا عليه حتى نؤثر في مجتمعاتنا كما أثروا أولئك في مجتمعاتهم وحتى يتقبل الناس منا دعوتنا كما تقبل كثير من الناس دعوة الأنبياء والرسل وإن لم يتقبل بعضهم دعوة الأنبياء والرسل فالله عز وجل قد تقبلهم ويكفيك يا أخي الكريم أن يتقبلك الله عز وجل ربنا تقبل منا أعمالنا واجعل أعمالنا صالحة واجعلها لوجهه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا لا أسألكم عليه أجرى أسأل الله سبحانه وتعالى جل في علا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجنبنا وإياكم كل شر وضر وضير هذا وبالله التوفيق وإلى حلقة قادمة قريبة بإذن الله عز وجل أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته